قد يكون موقف حيانا مؤثرا لأن الشخص يصدم بكلمة تنبهه إلى جهله تنبهه إلى حاله فينبعث فيه مثلا الرغبة في التعلّف ابن حزم رحمه الله ذكر أن سببا دفاعه إلى الفقه جنازة حضرها فدخل الوسجد فجلس ولم يصلي ركعتين فقال له رجل قم صلي تحية المسجد وكان قد بنغ 26 سنة قال فقمت فركعت ركعتين فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالرقوع فقال لي إنسان اجلس ليس هذا وقت صلاة وكان بعد العصر قال فانصرفت وقد حزنت وحسن وقلت يأمرني واحد بالصلاة وينهاني الثاني عن الصلاة وسألت عن الفقيه فقيل لي هو أبو عبد الله بن دحون فقصدته وأعلمته بما جرى فدلني على موطأ مالك فبدأت به عليه وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره وفتح الله عليها الإمام الشافي رحمه الله كان مشواره في طلب العلم أيضا بادئا من كلمة حولت مساره لأن الشافي رحمه الله كان مهتما بالشعر في أول أمره ولم يكن مهتما بعلوم الشريعة قال كنت امرأا أكتبوا الشعر وآت البوادي فأسمع منهم وكثير من الشباب عندهم اتمامات شعرية الآن مثلا قال وقدمت مكة وخرجت وأنا أتمثل بشعر للذيذ فضربني رجل من ورائي فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون مع الشعر ما الشعر الشعر إذا استحكمت فيه قعدت معلما تفقه يعلق الله تفقه يُعْلِكَا الله قال فنفعني الله بكلام ذلك الرجل ورجعت إلى مكة وكتبت عن ابني عيين ما شاء الله أن أكتب ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزمجي ثم قدمت على مارك فكتبت موطأه وهكذا المازري رحمه الله شارح صحيح مسلم تعلم الطب ومن العجيب أن يتعلم بعض شراح الحديث والمشتغلين به علما كعلم الطب لكن ذلك كان بسبب كلمة قالها له يهودي فإن الماذر رحمه الله مرض مرتك فلم يجد من يعالج إلا يهودي لأن الشافر رحمه الله قال نعم العلم هذا الطب لكن تركناه لأهل الكتاب يعني يتأسف أن المسلمين تركوا علم الطب لأهل الكتاب فصاروا محتاجين إلى اليهود والنصارى ومن الذي لا يحتاج إلى طبيب في حياته مرض المازري رحمه الله مرة فلم يجد من يعالجه إلا يهوده فلما عفي على يده قال له يقول بصراحه لولا التزامي بحفظ صناعتي لولا السمعه السمعه حفظ لا اعدمتك المسلمين انا اعطيتك شيء المسلمون يفتقدوك يفتقدك المسلمون قال فاثر هذا في نفسه وأقبل على تعلم الطب حتى برع فيه وصار يفتي في الطب كما يفتي في العلم والفق كما في تاريخ الإسلام الذابي وسير علام النبلاء وقال أبو علي البغداد رحمه الله قال أبو نصر النحوي رحمه الله كنا نختلف إلى أبي علي البغداد في وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء فبين أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة فما وصلت إلى مجلسه إلا وقد ابتلت ثيابي كلها من المطر وحوله أعلام أهل قرطبة فأمرني بالدنو منهم وقال لي مهلا يا أبا نصر لا تأسف على ما عرض لك فهذا شيء هيئ يضمحل عنك بسرعة بثيابٍ تبدلها ولقد عرى ظالي ما أبقى بجسمي ندوباً يدخل معي القبر ثم قال لنا كنت أختلف على ابن مجاهد يعني أذهب إلى ابن مجاهد رحمه الله فأدلجت إليه لأتقرب منه فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقاً وعسر علي فتحه فقلت سبحان الله وبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته فلما توصفت ضاقبي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوم فاقتحمته أشد الإختحام حتى تخرقت ثيابي وأثر في لحمي وانكشف شيء من العظم ومن الله علي بالخروج وفيت مجلس الشيخ على هذه الحال فأين أنت مما عرض لي وأنشد دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد ثمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر قال أبو نصر فكتبناها عنه وسلاني بما حكاه وهان عندي ما حصل لثيابي ثم استكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله كل الوقف يكون مؤثرا إذا كان في النزع الأخير ويكون فيه درس قال بعض بعضهم حضرت أحد العباد وهو يحتضر فقال وقد عرق جبينه وأمسك لسانه لا يستطيع الكلام مشيرا إلى الوبوء قال فوضأته ونسيت تخليلا لحيا فقفض على يدي وأدخل أصابعي في لحيته فبكيت وقلت أي شيء يتهيأ أن يقال لرجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء حين نزع روحه وإن ساكي لسانه وعرق الجبينه فكان في ذلك تأثير كثير في الاهتمام بالسنة والمحافظة عليها من هذا الموقف قال ابن قتيبة حدثني رجل من أصحاب الأخبار أن المنصور يعني الخليفة سمر ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين فكان همهم قصد الشهوات وإثار الملذات والدخول في معاصي الله عز وجل ومساخته جهلا منهم باستدراج الله وأمنا من مكره فسلبهم الله الملك والعز ونقل عنهم النعمة فقال له صالح بن علو يا أمير المؤمنين إن عبيد الله بن مروان لما دخل أرض النوب هاربا في اتبعه سأل ملك النوب عنهم وقد أخبر فجاءهم وكلمهم كلاما عجيبا لا أحفظه فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس ونسأله عن ذلك فأمر المنصور بإحضار عبيد الله بن مروان الأموي وسأله عن القصة قال يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة طبعا نهاية حكم بني أمية هرب من استطاع منهم الهروب لأنه قد قتل منهم الكثير والبحث عن البقية جار فهرب هذا إلى بلاد النوبة قال هربت بأساف سلم لي فافترشته بها وأقمت ثلاثا فخبر ملك النوبة عن أمري فجاءنا ودخل علي رجل طوال أقنى أي الأنف حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب فقلت ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا فقال إني ملك وحفق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله عز وجل إذ رفع ثم أقبل علي فقال لم تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا قال فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم قلت يفعل ذلك جهالنا قلت فلم تلبسون, فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب وهو محرم عليكم فقلت زال عنا الملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على كره مننا فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت في الأرض ويقول عبيدنا أتباعنا أعاجل دخلوا في ديننا ثم رفع رأسه إلي وقال ليس ذلك كما ذكر بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم وركبتم ما نهيتم عنه وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله تعالى العز وألبسكم الذل بذنوبكم ولله تعالى فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم وإنما الضيافة ثلاث فتزودوا ما احتجتم إليه وارحلوا عن بلادي ففعلت ذلك فتعجب المنصور وأطرق والقصة في تأويل مختلف الحديث وتاريخ الخلدون حكي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته وبين يديهما وبين أيديهما دجاجة مشوية فوقف سائل بالباب فخرج إليه وانتهر فذهب السائل فاتفق بعد ذلك أن هذا الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته وتزوجت برجل آخر فجلس معها يوما من الأيام الثاني يأكل بين أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب فقال الرجل لزوجته ادفع إليه هذه الدجاجة فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة ورجعت باكية فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته عن تلك القصة وذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول فقال لها أنا والله ذلك السائل يقول الشيخ علي الصنطاب رحمه الله كنت قاضيا في الشام وحدث أن كلنا مجموعة نمضي المساء, نمضي المساء عند أحد الأصدقاء فشعرت بضيق نفس واختناق فاستأذنت أصدقائي للرحيل فأصروا أن أتم معهم السهرة فلم أستطع وقلت أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا فخرجت وحدي في الظلام وبين أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهالا آت من وراء تلة نظرت فوجدت امرأة يبدو عليها البؤس تبكي بحرقة وتدعو الله فاقتربت وقلت ما لك تبكين قالت إن زوجي رجل قاس وظالم طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم أن لا أراهم يوما وليس لي مكان أذهب إليه قلت ولماذا لا ترفعين أمرك إلى القاضي فبكت كثيرا وقالت أنا امرأة وكيف لمثلي أن أصل إلى القاضي قال الشيخ وهي لا تعلم أن الله قد جر إليها القاضي من رقبته لأن الشيخ رحمه الله كان قاضيا قال عبيد الله بن محمد الصروي حدثني أبي أن رجلا حج في وسطه هميان فيه زنانير وجواهر قيمة الجميع ثلاثة آلاف دينار والهميان ديباج أسود فلما كان في بعض الطريق جلس يبول فانحل الهميان من وسطه وسقط ولم يعلم به إلا بعد أن سار فراسخ واتفق أن رجل جاء على أثره وجلس يبول مكانه ورأى الهميان وأخذ وكان له دين فحفظ الهميان قال الرجل فلم يؤثر في قلبي ذهابه لكثرة مالي فاحتسبته عند الله تعالى وتغافلت وكان معي تجارة بأموال عظيمة فقضيت حج وعدت إلى بلدي فلما كان بعد سنين افتقرت وتوالت علي المحن ولم يبقى لي شيء فهربت على وجهي من بلدي وقد أفضيت إلى الصدقة علي وزوجتي معي فأويت إلى بعض القرى ونزلت في خان خرب فأصاب زوجة الطلق وما أملك غير دانق ونصف من الفضة وكانت ليلة مطيرة فولدت فقالت يا هذا الساعة أموت أخرج واخذ لي شيئا أتقوى به فخرجت أتخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بقال فوقفت عليه فكلمني بعد كل جهد فشرحت له حالي فرحمني وأعصاني قطعة حلبة وزيتا وأعارني غبارة جعلته فيها فمشيت أريد موضعي فزلقت فانكسرت الغبارة وذهب ما فيها فورد علي أمر عظيم وأقبلت أبكي وأصيح فإذا برجل قد أخرج رأسه من شباك دار وقال ويلك ما لك تبكي ما تدعنا ننام فشرحت له قصتي فقال هذا البكاء كله بالسبب دانق ونصر فتداخلني من الغم أكثر من الأول فقلت يا هذا والله ما, ما لما ذهب عندي محل ولكن بكاء رحمة لنفسي مما دفعت إليه وإن زوجتي وولدي أساعة يموتان جوعا قال وقد حجت في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال كذا وكذا وذهب مني هميان فيه دنانير وجواهر بثلاثة آلاف ما فكرت فيه لما كان عندي من المال ولكن الآن أبكي على دانق ونصف أسأل الله السلام والعافية لا تعيرني ببلواي فقال لي بالله عليك صف لي هميانك فلطمت رأسي وقلت ما يقنعك ما خاطبتني به وما تراه من صورتي وقيامي في الطين والمطر حتى تلاهى به وأي شيء انفعك صفة همياني وقد ضاع منذ كذا وكذا سنة وإذا هو قد خرج يصيح بي تعالى خذ هذا فجئت قلت يتصدق عليه فقال إيش صفة هميانك وقضض على يدي فلم أستطع أن أتخلص منه فوصفت له همياني فقال أدخل فدخلت منزله قال أين زوجتك كلت في الخان الفلان فأنفذ غلمانه فأتوا بها فأدخلها إلى حرمه وأصلحوا أمرها وأطعموها محتاجة وكساني كسوة حسنة وأدخلني الحمام وأصلحت عنده في عيشة الطيبة فقال أقم عندي أياماً فأقمت عنده عشرة أيام كان يعطيني في كل يوم عشرين دينارا وأنا متحير من عظيم بره بعد شدة جبائه فلما كان بعد ذلك قال لي أي شيء تتصرف فيه قلت كنت تاجرا قال أقم عندي وأنا عطيتك رأس مال تتجر في شركتي فقلت أفعب فدفع إلي مئة دينار وقال لي اتجر به يا أونة فقلت هذا معاش قد أغناني الله تعالى به يجب أن أنزمه فلزمته فلما كان بعد شهور ربحنا فجئت فقلت له خذ ربحك فقال لي اجلس فجلست فأخرج إلي همياني فقال أتعرف هذا فحين رأيته شهقت شهقة كنت أن يغمى عليه ثم أفقت بعد ساعة فقلت له يا هذا أملك أنت؟ قال لا ولكني ممتحن بحفظهم يا هذا منذ كذا وكذا فلا فلما سمعت تلك سمعتك تلك الليلة تقول ما قلت وأعطيتني علامة أردت أن أعطيك هو فخشيت أن تنشق مرارتك من الفرح فخشيت أن تنشق مرارتك من الفرح فأعطيتك تلك الذنانير التي أوهمتك أنها هبة لك وإنما عطيت كذلك كل من هميانك والدنانير المئتان قرض فاخذ هميانك واجعلني في حل فأخذته ودعوت له ورددت عليه القرض ورجعت إلى بلدي وبيعت الجوهر وأضفت ثمنه إلى الدنانير واتجرت بها فما مضت إلا سنيات حتى صرت صاحب عشرة آلاف دينار فأنا في فضل الله تعالى أعيش بها إلى الآن يقول الشيخ علي القنطاير رحمه الله في دمشق بسلد كبير اسمه جامع التوبة فيه أنس وجمال سمي بجامع التوبة لأنه كان خانا ترتكب في أنواع المعاصر فاشتراه أحد المحصنين في القرن السابع وهدمه وبناه مسجدا وكان فيه منذ نحن سبعين سنة شيخ مرب فاضل اسمه سليم رحمه الله كان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم وكان هناك تلميذ مضرر المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه يسكن في غرفة المسجد مر عليه يوما لم يأكل شيئا وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاما فلما جاء اليوم الثالث حس كأنه مشجب على الموت وفكر ماذا يصنعه فرأى أنه بلغ حج الاضطرار الذي يجوز يجيز له أكل الميتة والأخذ خفية بمقدار الحاجة وكان المسجد في حي من الأحياء القديمة والبيوت فيها متلاصقة والأسطحة متصلة ويستطيع المرأة أن ينتقل من بيت إلى آخر فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تلي. فلمح نساء فيها فغض بصره وابتعد ونظر فراء إلى جانبها داراً خالياً فشم ريح الطبخ تصدر منها وجوعه يجذبه كالمغناطيس وكان الدور من طبقة واحدة فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار وأسرع إلى المطبخ فكشف الغطاء فإذا بباب جان فأخذ واحدة ولم يبالي من شدة الجوع بسخونتها فعض عضة فلم يكد يبتلعها حتى ارتد إلي عقله ودينه وقال أعوذ بالله أنا طالب, طالب علم أقيم في المسجد أقتحم المنازل وأسرق ما فيها فكبر عليه ما فعل وندم واستغفر ورد الباب جانه وعاد من حيث جاء ونزل إلى المسجد وقعد في حلقة الشيخ وهو في شدة الجو لا يكاد يفهم ما يسمع فلما انقضى الدرس وانصرث الناس جاءت امرأة مستثرة ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستثرة يقول الشيخ فكلمت, فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه فتلفت الشيخ حوله فلم يرى غيره فدعاه وقال له هل أنت متزوج؟ قال لا قال هل تريد الزواج فسكت فقال هل تريد الزواج قال يا سيدي ما عندي ثمن رغيف والله فلماذا أتزود فقال الشيخ إن هذه المرأة أخبرتني أن زوجها قد توفي من مدة وأنها غريبة عن هذا البلد وليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير جاءت به معها وأشارت إلى رجل قاعد في ركن الحلقة وقد ورثت دار زوجها ومعاشها وهي تحب أن تجد رجلا يتزوجها على سنة الله ورسول لألا تبقى منفردة فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام فهل تريد أن تتزوج بها؟ قلت نعم فسألها الشيخ هل تقبلين به زوجا؟ قالت نعم فادعى بعمها وشاهدين وعقد العقدة ودفع المهر من عنده وقال خذ بيدها أو أخذت بيده فقادته إلى بيتها فلما دخلته كشف عن وجهها فرأى شبابا وجمالا ورأى البيت هذا هو الذي نزله قبل قليل وسألته هل تأكل؟ قال نعم فكشفت غطاء القدر فرأت الباذ فقالت عجباً من عبّها؟ فبكى الرجل وقص عليها الخبر فقالت عففت عن الباذ جانة الله الدار وصاحبتها والباذ كلها وهكذا تنضي المواقف المؤثرة التي تحين الإيمان في النهوث وتدفع إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة ومنها العثة عن الحرام والأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلنا وعندما تكون القصة فيها تربية أو فيها دافع إلى تعلم شيء من الدين والعمل به فإن ذلك ولا شك في غاية الأهمية يقول الشيخ علي الصنطاع رحمه الله كيف أعمل على تعليم بنات الحجاب أنا لا أريد أن أجبر بنتي عليه إجبارا فتتخذ وهي كارهة ضائقة به حتى إذا استطاعت نبذه نبذت بل أريد أن تتخذه مقتنعة بيت مطمئنة إليه محبة له ففكرت وطلبت العون من الله لما جاوزت بنتي الأولى التاسعة فقلت لأمها ذهدي فاشتري لها خمارا غاليا نفيسا وكان الخمار العادي يباع بليرتين وإن ارتفع ثمنه فتلاس قالت إنها صغيرة تسخر منها رفيقاتها إن غطت شعرها ويهزأن بها قلت لقد قدرت هذا وفكرت فيه فاشتري لها أغلى خمار تجدينه في السوق مهما بلغ ثمنه فكلمتني بالهاتف من السوق فقالت لقد وجدت خمارا نفيسا من الحرير الخارس ثمنه أربعون ليرا وكان هذا المبلغ يعدل من راتبي الثلثاء في الشهر كله فقلت لا أشتريه فتعجبت وحاولت أن تثنيني عن شرائه فأصررت فلما جاءت به ولبسته البنت وذهبت به إلى المدرسة كان إعجاب التلميذات به أكثر من عجبهن هذا بارتدائه وجعل يثنين عليها وقد حسدها أكثرهن على امتلاكه فاقترن اتخاذها الحجاب وهي صغيرة بهذا الإعجاب وذهب بعضهن في اليوم التالي فاشترين ما يقدرن عليه من أمثاله وإن لم تشتري واحدة منهن خمارا في مثل نفاسته بدأت اتخاذ الحجاب فخورة به محبة له وهكذا كان الأمر في محبة الحجاب والقصص والمواقف كثيرة فلعله لضيق الوقت نكتفي بما مضى منها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحي قلوبنا بالإيمان وأن يرزقنا البر والتقوى وأن يجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا إنه سميع مجيب قريب عندهم من أشياء طيب إن شاء الله سيكون الدرس القادم يعلن عنه في وقته وخطبة الجمعة القادمة في سنسل عمر عبد عم العزيز نشيئة الله ونبقى وإياكم إن شاء الله على تواصل ونسأل الله عز وجل أن يجعل أخوتنا فيه عامرة إنه سميع مجيب ونصلى الله على نبينا محب